اولا الحمد لله رب العالمين الذي شرع فريضة الجهاد في سبيله والحمد لله رب العالمين الذين أذن للمظلومين أن يقاتلوا أعداءهم وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والرسل الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بجهاد أعدائهم ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض فلسطين أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم فبهداه مقتده نتحدث في هذا اليوم عن منهجية قام بها جمع من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام إن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام ما غادروا جهادا من أحد هذين الجهادين إما أن يكون جهاد الحجة والبيان أو جهاد السيف والسنان أو أن يكون ذلك مدموجا فيما بينهما مع بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام إن مسألة الجهاد في سبيل الله مسألة تحرير لعقول العباد وفتح لأقفال قلوبهم ذلك أن الجهاد في سبيل الله ليس هو في حقيقة الأمر غاية وإنما هو وسيلة حتى يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بعثت بين نبي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وهنا أيها الأحبة حتى يعني الانتهاء الغاية بمعنى أن الجهاد في سبيل الله شرع حتى يعبد الله فإذا عبد الناس ربهم سبحانه وتعالى توقف الجهاد لأن الجهاد أيها الأحبة هو سيلة من الوسائل لنشر هذا الدين لا كل الوسائل في نشرها لكن هناك أناس قد يعترضون طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام أو يقاتلون بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم بقتالهم كما قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ربيون كثير يعني فقهاء وعلماء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 أولا عدد من الجنود وهؤلاء الجنود أهل فقه وأهل علم لا مجرد قتله ربما يقتلون الناس بغير حق أو قطاع طرق لا يفقهون أحكام الجهاد هم ربيون وكانوا بفضل الله عز وجل كثرة ومع ذلك ما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا أمام الأعداء بل كانوا يظهرون قوتهم وجددهم وتخشنهم وتخشبهم أمام كل من يريد أن يصدهم أو أن يلين طريقهم إن هؤلاء أيها الأحبة الأكارم كانوا كذلك حينما يجاهدون في سبيل الله يذكرون الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذه أيها الأحبة الآية قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى ضربت عليها قبة النصر أي أن المرأة لا ينصر إلا إذا أدى هذه الآية وأدى ما فيها ومن أهم القضايا التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى في القتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كما كان أولئك القوم يذكرون الله سبحانه وتعالى كثيرا جاء رجل مرة عند الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال له يا أبا العباس كيف يأمرهم الله عز وجل بذكره وهم في ساعات القتال ومعارك النزال فقال أولاً تسمع إلى قول عن ترى حينما قال لمعشوقته وكان يحبها أثناء مقاتلته للأعداء ولقد رأيتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم كان يتذكر معشوقته في أرض القتال فإذا كان ذلك يتذكرها في أرض القتال فأولى بأهل الإيمان حينما يقاتلون أعداءهم أن يتذكروا الله سبحانه وتعالى الذين في الحقيقة لا يقاتلون إلا له ولا يجاهدون إلا في سبيله ولذلك أيها لحبة الأكارم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحس المسلمين على ذلك حتى كان يقول كما في صحيح البخاري ارموا معشر العرب أو ارموا بني العرب فإن أباكم إسماعيل كان راميا وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يركب فوق ظهر الخيل ويقاتل العدوة وكان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام أيها الأحبة يقاومون من يؤذيهم ويحاولون قدر الإمكان أن يصدوهم بطريقة من الطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وبما أن المؤمن أيها الأحبة الأكارم يريد رضا الله سبحانه وتعالى والجنة فإنه أحيانا قد يطلب القتال لكنه لا يكون من أهله ولا يكون مستعدا له ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن بعض أولئك القوم الذين طلبوا أن يقاتلون أعداءهم لكنهم وللأسف الشديد ركنوا إلى هذه الدنيا تأمل قول الله عز وجل إذ قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 والحظ يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى بعد أن جعله سبحانه وتعالى ممن قاتل أولئك الأعداء جعله الله سبحانه وتعالى من أهل النبوة وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة وأعطاه الله سبحانه وتعالى القوة وفصل الخطاب وهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أن من طرق التمكين في الأرض القتال في سبيل الله فهو من أعظم ما يحمي الله سبحانه وتعالى به أولياءه وعباده الموحدين المجاهدين شرط أن يكون هذا القتال بما يريد الله سبحانه وتعالى وحسب الشروط التي ذكرها العلماء مستنبطين إياها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يشرع القتال أحيانا وقد لا يشرع القتال أحيانا الله عز وجل قال للمؤمنين وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم فأمروا بكف الأيدي ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم أذن الله عز وجل لهم بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديغ الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقد أورد الإمام النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أُمِرَ بأن يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعلمت أن بعد ذلك الإخراج قتال في سبيل الله فكانت أول غزوة حصلت غزوة بدل حيث نصر الله عز وجل رسوله وكبت أعداءه وأذلهم أيها الأحبة الأكارم نستكمل الحديث بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير فكونوا معنا أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد لا بد للحق من قوة تحميه لقد كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام يحمون حقهم بالقوة التي شرعه الله عز وجل لهم تأمل قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بد من كتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هادي ونصيرا لقد كان بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام يعملون بالصناعة لتكون معينة لهم بإذن الله عز وجل على حمايتهم من عدوان العدو عليهم قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا أن اعمل سابغات أي دروع تحميكم من بأس عدوكم وقدر في السرد وعملوا صالحا اعملوا كل شيء ينفعكم ويفيدكم حتى تحموا من عدوكم وحتى تقاتلوا عدوكم، ولذلك أيها الأحبة الأكارم، قال الله عز وجل كذلك، وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم. كل ذلك حتى يكون إعدادا للمؤمن حتى يكون قويا أمام العدو. لهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي؟ ألا إن القوة الرمي؟ ألا إن القوة الرمي؟ وحث النفس على الإعداد أيها الأحبة الأكارم. وذلك ليكون المسلم بإذن الله عز وجل مهيئا ليكون حاميا نفسه من أي عدوان وتصلّط للمجرمين المعتدين عليه. إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم حينما يسعى في جهاده يسعى ذلك بإذن الله عز وجل لتحرير نفسه وتحرير المستضعفين ولذلك كان الأنبياء والرسل عليه مصطلواته والسلام يريدون أن يؤمن الناس برسالتهم حتى ولو كان ذلك من ناحية سلمية إذا تأتى ذلك فالحمد لله قال الله عز وجل أن أدوا إلي عباد الله وكانوا يقولون أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم هكذا أيها الأحبة كانوا يطلبون ذلك لأن المراد في الحقيقة لا إشهار السيف إنما المراد أيها الأحبة في الله أن يكون الدين كله لله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون إن مصير الجهاد في سبيل الله الذي كان يقوم به الأنبياء والرسل هو نصر لهم بإذن الله عز وجل سواء كان هذا نصر مبدئهم أو نصرهم بأنفسهم لأن الله عز وجل يقول كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال الله سبحانه وتعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهكذا بفضل الله عز وجل نصر الله عز وجل دين رسوله وخاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال أمام الصحابة زويت لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويت منها وأوتيت ملك الأحمر والأصفر وهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سمعوا ذلك من رسول الله كانوا من أكثر الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عيسى حينما أحس من قومه الكفر قال من أنصار إلى الله حتى ينصروه ويحموه ويقاوم أولئك القوم قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فكان نصر الله سبحانه وتعالى والقيام بنصر الله دليل على الإيمان وهكذا كان صحابة رسول الله من أكثر الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا من أهل الإيمان واتصفوا بأهل الإيمان قال الله عز وجل محمد الرسول الله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 فغفر الله لهم وأعطاهم من الأجور وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرضا لهم وقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين قال الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال كل ذلك أيها الأحبة الأكارم يدل دلالة واضحة على أن دين الله سبحانه وتعالى الذي أتى به الأنبياء والرسل كان بفضل الله عز وجل محميا وكانت القوة والتأييد من الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النصر التأييد لهم سواء أكان ذلك بثباتهم على مبادئهم والفوز الكبير الذي ثبتوا عليه حتى ولو قتلوا لأن هنالك من الأنبياء من قتل كما قال الله عز وجل إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فإن قتل هنالك أنبياء وقد قتل منهم العشرات فهم بإذن الله عز وجل شهداء وهي شهادة واصطفاء من الله عز وجل لهم يرفع الله سبحانه وتعالى مقامهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا أسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن ينصر كلمته وأن ينصر عباده الموحدين أينما كانوا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نلتقيكم في حلقة قادمة قريبة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته